عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونسخ من مقدمه المدينة فسار هو, معه هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطروا وأفطروا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 من الهجرة النبوية عرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين يوم الحديبية وكان من بنود الصلح أن يتوقف القتال مدة عشر سنوات ولكن الذي حدث وكان سببا في وجود هذه الغزوة غزوة الفتح أن المشركين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعام الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بن بكر في عقد المشركين وكان بينهما أعني خزاعة وبني بكر ثارات قديمة فدخل دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بني بكر في عقد المشركين ثم إنه كان من من بني بكر الذين دخلوا في عقد المشركين أن باغتوا بني خزاعة وقاتلوهم وعاونتهم قريش بالسلاح ودخل معهم, معهم بعض الكفار قريش خفية لا علانية ففرت خزاعة ودخلت مكة فبلغ ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأدركت قريش أنها نقضت العهد وأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان وأنهم باقون على عهدهم تأكيدا لبقائهم على العهد لكن لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يذكر له شيئا لكنه أخذ يعد الجيش وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعلم بهم المشركون وانطلق عليه الصلاة والسلام في ذلك العام العام الثامن للهجرة في عشرة آلاف من المقاتلين لفتح مكة ومن عجائبي ولطائف الأمور أن الذي كان حرك بني بكر لمقاتلة خزاعة أخذا بالسعر. حتى إنهم لما دخلوا مكة لما دخلت خزاعة مكة فرارا من قتل هؤلاء لهم واحتماء بالبيت ومعروف حرمة البيت والكتال فيه فقال بن بكر لمن كان يقودهم وهو رجل قال له نوفل ابن معاوية نبهوا على حرمة البيت وقالوا اتق الإله قومه وهم كفار يقولون له قال له اتق الله وراعي حرمة البيت فقال كلمة سيئة قال لا إله اليوم قال لا إله اليوم استمروا دخل قال أنتم تسرقون الحجاج في البيت فكيف لا تاخذون بثاركم منهم وهم في البيت ودخل وقاتلهم دخل وقاتلهم فكان ذلك بداية بدايه نقض للعهد وخرج النبي عليه الصلاه والسلام على اثر ذلك لقتالهم أقول من العجائب ولطائف الأمور أن هذا نوفل ابن معاوية من الله عليه بالإسلام من الله عليه بالإسلام وشرح صدره للإسلام يوم الفتح وكان عمره يوم أسلم ستين سنة كان عمره يوم أسلم ستين سنة فكم عاش بعدها بعد أن أسلم عاش ستين أخرى عاش, عاش, عاش ستين سنة أخرى فكانت حياته مئة وعشرين سنة منها في الجاهلية وستين في الإسلام ستين منها في الجاهلية وستين في الإسلام وهذا يستفاد من أنه الرجل قد يبلغ مبلغا شديدا في المعاندة والمحاربة للإسلام ويتفضل الله عليه سبحانه وتعالى بأن يشرح صدره للإسلام ومثل هذا كثير بلغوا مبلغا عظيما في مقاتلة المسلمين ومعاندة الإسلام ومعادات أهله ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدرهم للإسلام فكانوا من أعظم أعوانه وأنصاره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 المدينه فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكه يصومون ويصوم او يصوم ما حتى بلغ القديد وهماء بين عسفان وقديد وهي منطقه قريبه من مكه افطر وافطر افطر صلوات الله وسلامه عليه وافطر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 وقال وعنه أي بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة وعرفنا أن فتح مكة كان في رمضان وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة صلوات الله والسلام عليه كما في حديث ابن عباس الأول وكان فتح مكة في السابع عشر في السابع عشر من شهر رمضان ومكت فيها بعد الفتح تسعة عشر يوما مكت فيها بعد الفتح تسعة عشر يوما فالمحفوظ أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في شوال خروجه لحنين إنما كان في شوال وحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا خرج في رمضان أي أنه أراد أو قصد الخروج لا أنه خرج فعلا قالوا الناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته على راحاته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفترون للصوام أفطروا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح عن عروة بن الزوغير رضي الله عنهما قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى, حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفه فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفه فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمر فقال أبو سفيان عمر أقل من ذلك فرآهم ناس من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة حتى تمروا كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه قال هذه غفار قال مالي لي ولغفار ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ثم مرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير, لم لم ير مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبا سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا وكذا فقال كذا بسعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زرايته بالحجون فقال العباس للزبير بن العوام يا أبا عبد الله هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زرايته قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري قال باب أين ركزوا الراية؟ أو أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح والراية هي العلم الذي يحمل في الجهاد والقتال دلالة على موضع قائد الجيش وأمير الجيش ومن خلالها يعلم أين التحرك والتوجه فتسمى الراية وتسمى العلم لأنها علم, علم على موضع القائد ودليلا إلى التحرك وجهته قال أين ركز الراية يوم الفتح قال عن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريسا خرج أبو سفيان وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقى يلتمسون الخبر كانت كريش حينئذ على تخوف وليس عندهم خبر يقيم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام دعا دع الله أن يعمي الخبر على المشركين أن يعمي الخبر على المشركين ومن إجابة الله لدعوة نبيه أن حاطب رضي الله عنه لما كتب مع امرأة بإخبار المشركين بذلك كشف الله سبحانه وتعالى أمر تلك المرأة وردها علي رضي الله عنهم معه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أثناء الطريق فعما الله عنهم خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلوا أطراف مكة لكن كان عند المشركين تخوف كان عندهم تخوف من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج فخرج أبو سفيان وحكيم وابو ديل يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران موضع عن مكة إلى جهة المدينة يبعد قرابة العشرين كيلو مترا حتى بلغوا مرة الظهران فإذا بنيران كأنها نيران عرفة أي من كثرة الناس كأنها نيران عرفه أي من كثرة الناس فقال أبو السفيان ما هذا فاجأهم الأمر وهى لهم قال أبو السفيان ما هذا لكأنها نيران عرفة فقال أبو ديل بن ورقاء نيران بن عمر عمر أي ابن لحي الخزاعي أي هذه نيران خزاعة نيران عمر أي ابن لحي الخزاعي فقال أبو السفيان عمر أقل من ذلك أي بن عمر أقل من ذلك قال عمر أقل من ذلك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 والمراد بحطم الخيل يزدحام الخيل وحطم الجبل أي أنف الجبل ومقدمته بحيث يكون في موضع يرى فيه جيدا خيول المسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك فقال احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين وينظر إلى عزة الدين والمسلمين كيف أن الله أعلى دينه وأظهر كلمته ومن على المسلمين هذه المنة العظيمة قال حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي عليه الصلاة والسلام تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة, كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار قال مالي لي ولغفار أي ليس بيني وبينهم قتال أو لم يكن بيني وبينهم قتال ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ثم مرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية هذا موضع الشاهد والسيئة أيضا ما يتعلق, بما يتعلق بركز الراية قال معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة يعني المقاتلة العظمى الشديدة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم تستحل الكعبة قال له ذلك ولعله والله أعلم أراد إغاظته وإظهار قوة الإسلام وما الله سبحانه وتعالى به على المسلمين فقال أبو, أبو سفيان عباس حبدا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ابو سفيان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال كذا وكذا فقال كذب سعد قال كذب سعد وهذا في طلاق الكدذ على الخبر الذي لا يطابق الواقع. على الاخبار بما لا يطابق الواقع يع خبر خبرا لا يطاب الواقع. قال كذب السعد. ولكن هذا يوم يعظم الله في الكذة. هذا يوم ييعظم الله في الكعذ. ف يوم تضم في الكذة. ومن أعظم. التعظيم الذي كان في ذلك اليوم كسر الأصنام والأوثانة التي حول البيت وداخل البيت حتى إنهم إن إن أخرجوا صنمين كما جاء في الصحيح أخرجوا صنمين صنعها المشركون واحدا لإبراهيم واحدا لإسماعيل وبأيديهم الأزلان قال قاتلهم الله ما كان يستقسمان بالأزلامة وكلاما هذا معناه وكان حول البيت ثلاثمائة وستين فكان من أعظم التعظيم للبيت تطهير البيت من الأصنام التي في داخله والتي حوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم يعظم الله في الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قيل المراد بيوم أي رمضان الذي كان فيه الفتح وقيل أي العام أي العام والكعبة تكسى في العام مرة واحدة فقال وقال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون أن تركز رايته بالحجون فقال العباس للزبير بن العوام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 عكس ذلك المحفوظ عكس ذلك والوالد في كثير من الحديث الصحيحة عكس ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلى مكة دخل من أعلى مكة ومعه الزبير وفي يده الراية وأمر خالد أن يدخل من أسفل مكة أمر خالدا أن يدخل من أسفل مكة هذا هو المحفوظ قال فقتل من خيل خالد يومئذ رجلا حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري وجاء أيضا في بعض المصادر ذكره شخصا ثالث قتل في جيس خالد أو مع من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه وسلم الجهني رضي الله عنه وقتل من المشركين ثلاثة،, ثلاثة عشر رجلا وفر الباقون كرز بن جابر الفهري مرت معنا قصة له من يذكرها كرز بن جابر الفهري مرت معنا قصة له من يذكر تلك القصة هناك ثم <سؤال> ثم جميل كرز بن جابر مر معنا الإشارة إلى أنه قبل إسلامه عدا على إبل الصدقة وفر بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثره في الغزوة التي تعرف ببدر الأولى ففر ولم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام فر بالإبل ثم من الله عليه بالإسلام من الله عليه بالإسلام ولما جاء العرانيون إلى المدينة وأصابهم المرض أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إذل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها فلما استصحت أجسامهم قتلوا الراعي وفروا بالإذل فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام على إثرهم بسرية أو, أو, أو جيش وجعل عليهم كرز بن جابر وجعل عليهم كرز بن جابر وكان قبلها في قد حصل منه مثل هذا الصنيع فر بالإذن فهذا كرز بن جابر رضي الله عنه كانت وفاته في فتح مكة قتل رضي الله عنه في فتح مكة نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعتك ما رجع قال أ قال عن عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته هو يقرأ سورة الفتح يرجع يرجع المراد بالترجيع ترديد التلاوه بصوت بعد أن تقرأ بصوت خافد يسمى الترجيع ومثل الترجيع أيضا في الأذن يأتي بألفاظ الشهادة بصوت خافد ثم يرفع بها صوته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح يرجع الترجيع الجهر بالصوت بعد خفائه وقال لولا القائل هو الراوي لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجعنا قال رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قال عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب عدد ليس بقليل النصب هي الأصنام التي نصبت نصبها المشركون لعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى فجعل يطعنها بعودا في يده يطعنها صلوات الله وسلامه بعودا في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد نعم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بما ممر بماء كنا بماء ممر الناس عن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال كن بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما, للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي, وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي امكم اكثركم قرانا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست وانا, وأنا ابن ستي او سبع سنين وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت من الحي الا تغطوا عنا استقارئكم الا تغطوا الا تغطوا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص قال في, في الأصل أولا باب ولم يضع له عنوانا في الأصل الذي هو الصحيح هذه الترجمة ليست من, ال من باب أين ليست داخل في باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرأي يوم الفتح بوّب بابا ولم يضع له عنوانا قال عن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بماء ممر الناس أي كانت مساكنهم وموضع نزولهم في طريق الناس يمرون عليه يمر عليه الناس كثيرا وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فيسمع منهم بعض الآيات يسمع منهم بعض الآيات التي يقولها هؤلاء الركبان كله تناقل أخبار كله تناقل أخبار فيقول إن يزعم كذا ويأمر بكذا ويقول أن أوحي إليه بكذا فيذكرون الآيات مما ينقل أو سمعوه وكان يحفظ عمر كان صغير السن لكنه قوي الحافظة ما سمعه حافظة حافظه فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري يعني يلصق في صدري وهذا من, من, من منة الله علي بقوة الحافظة ما سمع حافظه كأنما يلصق في صدري إن فيحفظوا حفظا متقنا لا يفوت شيء كل ما سمعه الآيات وكل ما يسمع حفظه مباشرة ويلصق في صدره يقول يغري في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح يعني ينتظرون تلوم أي تنتظر تنتظر بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه تركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق إن ظهر عليهم فهو نبي صادق أي فنتبعه فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قوم بإسلامهم معنى بادر أي سارع وسابق فالإتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فحضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم انظر إلى شأن الصلاة وأنها أعظم أمور الدين وهذا الآن لما رجع إلى قومه نقل إليهم أهم أمر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وهو إقام الصلاة إقام الصلاة وأداؤها في أوقاتها يقول صلوا كذا في وقت كذا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم, وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني ما السبب؟ قال لما؟ كنت أتلقى من الركبان أنا كنت أحفظ من الركبان كل ما أسمعه وينقلونه لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كساء كساء له خطوط يقال له, يقال له بردة الكساء إذا كان مقلما وله خطوط يقال له بردة فالكساء وكانت علي برده كنت يعني قصيرة جدا عليه كنت إذا سجدت تقلصت عني كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي لا تغطوا عنا أستقارئكم الأست العجز لأنها تنكشف عورته لما يسجد بسبب جسر الثوب الذي عليه ما عنده غيره لا يملك غيره لو كان يملك غيره لا لبسه فإذا سجد يعني إذا كان قائما لا تنكشف لكن إذا سجد تقلص القميص وانكشفت العورة قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا لم أفرح بشيء فرحي بذلك القميص يعني فرح بذلك القميص فرحا عظيما ثم بعد ذلك ذكر بأبوابا تتعلق بحنين وما تبعها من غزوة أوطاس وأيضا غزوة الطائف ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أم ولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا